وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كتاب صفة الصفوة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما مات عمر رضي الله عنه حتى سرد الصوم ايه المعنى المعنى ان سيدنا عمر كان حاطت قدامه هدف كان عنده حلم حلم ايماني ما يمت الا وهو سارد الصيام يصوم السنة كلها الا الايام المحرمة عيد الفطر وايام التشريق ويوم النح نفسه انه لا يلقى الله الا وقد قام بهذا العمل شوفوا يقول لي ازاي ابن عمر ما مات عمر ما مات الا بعد ما حقق امنيته الا بعد ما حقق حلمه ما مات عمر حتى ثرد الصوم كل واحد منهم كان ليه حلم كان ليه طموح كان لي هدف ايماني عايش لي يا ترى حلمك الايماني ايه في رمضان نفسك السنه دي تبلغ ايه في رمضان نفسك تخرج من رمضان السنه دي وانت اسمك عنده فوق ايه شوفوا لو تتبعنا احوال السلف وتشوفوا أحلامهم وتشوفوا كانوا بيتمنوا إيه عشان نتعلم منهم موضوع الحلم الإيماني ده في كتاب المتمنين لابن أب الدنيا أن أبا عبيدة ابن الجراح أحد العشرة رضوان الله تعالى عليه وكان أميرا على الشام خطب الناس ذات مرة فقال يا أيها الناس إني مرء من قريس أنا رجل قرسي والله ما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني إلا رجل بطقا وددت أني في مثلاخه أنا رجل قرسي والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريس الخلافة في قريس أهل قريس مفضلين فبيقول لهم ما فيش حد من عرب ولا عجم من أسود ولا أبيض يفضلني بطقة أحسن مني تقوى عند ربنا والله أمنيتي إن أنا أبقى في جلده في مثلاخي إن أنا الزأله إنه أبقى بيني وبينه علاقة وفي يمكن أبلغ منزلته حلم الإيمان أن يكتب عند الله وكان تقيا يبقى اسمه فوق العبد التقي النقي هو ده حلم سيدنا ابو عبيده التقوى وانت كمان محتاج المعنى ده في رمضان قوي محتاج تخرج من رمضان اكثر طقا عايزك يبقى نفسك تهفو للشرف ده والمعنى العظيم ده انك تبقى من المتقين ان يبقى بينك وبين العيوب والافات والمعاصي وقاية تبقى عنده من اكرم العباد ان اكرمكم عند الله اتقاكم دي ثمرة الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه ليه ليه لعلكم تتقون المفروض تطلع من الصيام وانت اسمك فؤتقي والاخرة عند ربك لمن للمتقين المتقون هم الفائزون يوم القيامة عايز انك تهفو نفسك انك تراقب في كل حركة وسكنة ان قلبك يبقى يشهد عظم ربه في كل احواله هو ده معنى التقوى انك تراقب في الخلوة زي الجلوة في السر زي العلانية تخاف منه تهابه تعظمه حلم سيدنا أبو عبيد التقوى وحلمنا كمان في رمضان أن نخرج منه أكثر تقن أن نخرج وقد كتب اسمنا عند رب العالمين من المتقين أكرم خلق الله إلى الله تعالوا شوفوا أمثلة أخرى لأحلام إيمانية من أحلام السلف في صحيح ابن خزيمة عن مروان بن الحكم قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل قال له أنت بتقرأ ليه بصور الأصيرة من المفصل اللي هو من أول سورة قاف إلى آخر المصحف أو قالوا من أول صورة الفتح إلى آخر المفصل أو من قف إلى آخر الناس فبيقول لهم أنت ليه بالصور القصيرة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين قال قلت وما طول الطولين قال الأعراف أطول صورة في القرآن بعد البقر. الأعراف قال فسألت ابن أبي مليكة وما الطولان قال من قبل رأيه الأنعام والأعراف وقيل البقر والأعراف فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بالأعراف في صلاة المغرب فكان أحمد بن نصر يجتهي أن ينالها في مرة من حياته فيقول أجتهي أن أقرأ في المغرب مرة بالأعراف حلم اليماني انه يقف يصلي بالأعراف من المغرب للعشة انه يقف يصلي بقرابة جزء نصف او اكثر في صلاة المغرب الفرد شفت هم بيشتهوا ايه نفسه يصلي ايه هو ده ان اقف حتى لا اكاد اقف نفسي بدغدغ في عبادتك نفسي يبقى دا حالي عندك شوفوا المعنى ده وحاول انه يكون ليه تطبيق في قيام رمضان نفس صلي زي ما النبي صلى صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبجاره ابن عباس والقصة مشهورة فافتتح البقرة فقرأها ثم قال يختم على رأس المئة فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم قلت يختم على رأس المئتين خلاص فسايا رائع تلقي ايه فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم قلت يختم البقرة فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم افتتح النساء مش آل عمران، فقرأها خلاص بقى هو سلم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سيقرأ ثم قرأ بآل عمران شوف انت بقى وقيل أنه قرأ بالمائدة والأنعام في الركعة الثانية كل ده كان في ركعة واحدة البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة ولو جاب معاهم بقى المائدة وكمان الأنعام يبقى قرب ربع القرآن في ركعتين ربع القرآن سبعة جزاء ونص بالضبط هو ده أنت اشتهي أنك تقف أطول مرة في حياتك أنا مش هحدد اطول مرة انا اطول حاجة وفتها كنت وفت ورواحة صلى مثلا بجزء او جزئين اين او او اطول صلى تصليها حياتك تكون في رمضان السنة دي حلم ان اقف ويبقى ربنا مطلع علي الذي يراك حين تقوم فلما يطلع علي ونائف وانا متقلب بين الساجدين يطلع فيراني متذل المنكسر متحبب الى رب العالمين ده حلم الايمان من الاحلام الإيمانية لسلفنا الصالح ايضا في كتاب المتمنين عن الزهري قال كان ابن عمر جالسا ومعه رجل فقال تمنى بسطرية سلف ها يلا يا جماعة تطبيق تمنوا نفسك فيه او حق خطرت على بالك نفسك فيه فمن. فابن عمر بيقول للرجل ها نفسك تكون ايه ولا امنيتك ايه قال لا افعل لا ماليش اماني قال ابن عمر ولكني وددت ان لي مثل احد ذهب احصي عدده واقدي زكاةه ابن عمر بيقول يبقى عنده جبل دهب قال اه انا نفسي يبقى عندي جبل ذهب اطلع زكاة مالي منه وانفق في سبيل الله اهو نية المرء خير من عمله عشان كده وهو ده بقى اللي بيتجر مع ربنا التجارة الرابحة وانت قاعد من غير عمل شاق ولا شيء ها انما الدنيا لاربعة نفر الراجل اللي عنده علم الراجل اللي عنده مال والراجل اللي ما عندوش علم ولا عنده مال بس بيغبط اللي عنده العلم ونفسه يكون عنده والراجل اللي ما عندوش مال واليقول يا لو عندي المال ده ده أنا كنت عملته سويت وأنفقت في سبيل الله فهما في الأجر سواء شفت بقى دي اعمل بقى زي سيدنا ابن عمر كده قول يا لو عندي مليار جنيه خليهم دولار يا عم زي ما انت عايز ما انت أقول بقى فيش مشكلة ودي في الأرقام زي ما انت عايز يا لو عندي ميلار دا انا كنت عملت عميل دا انا كنت اتجاوزت أربعة <تصفيق> لا لا لا لا هي كده. دا انا كنت عملت اوسويت انا كنت جبت مش عارف أثره وحطيت فيه كذا وعملت كذا ولا كنت اعطى ايه والله كنت هتعمل عمل كذا انا عارفك انما لا خد بقى النية دي لو انا عندي فلوس كثير والله أنا كنت أتصدق على الفقراء والمساكين الناس اللي مش لقيتها كل النهاردة في زمن الغلا ده أنا كنت زوقت اليتيمة اللي مش لقيتها ي... اللي يجهزها ويعملها ده أنا كنت ساعت على أرملة علشان الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ده أنا كنت افتتحت ضرق أيتام عشان كافل اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دنا دنا دنا دنا وعدت زي ما انت عايز والله لو اطلع الله على ما في قلبك فوجدك صادقا لتمتحنا حتمتحن يبعط لك فلوس بس مش قوي يعني مش مليار خليك حلو يبعط لك فلوس ووريني هتعمل فيهم ايه لو صادق اعمل بقى زي سيدنا من عمر قول كده من دلوقتي والله لو معي فلوس ده انا كنت عملت عشر تلاف شنطة رمضان وفرقتهم على حي من الاحياء الفقيرة في بلدنا او على قرية من القرى اللي فيها الناس غلابة او كنت عملت وسويت كنت عمل رقم ما كانش يخطر على بالي من سنة رمضان مثلا وكنت تصدق صدقات اول مرة في حياتي كنت يخطر على بالي ان انا اعمل حاجة زي كده انو النية دي علشان يضاعف عملك واجرك تاجر مع ربك من الأحلام الإيمانية عند سلفنا قال سفيان وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت ولم ألق أحدا أرضاه إلا قال ذلك نفس الناس كلها تحفظ القرآن قرأ لما ييجي السلف يلعب بمعنى حافظة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتق ورطل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أي تحفظها فبيقول انا نفسي احفظ القرآن ومع كل ما امشي اقول لواحد هاي اخبارك يقول الحمد لله ختمت ودت يبقى امنيته ايه حفظ القرآن احنا كمان امنيتنا تبقى كده انو يا رب اني اخد العهد ويستجاب لي في لحظة من لحظات الرحمات اللي انت اتهبها لعبادك الصالحين في مواسم التعاضي فاتمنى علي يا رب بحفظ كتابك وأكون مطق لي تمام الإتقان ومش بس لي ده يا رب كل اللي أعرفهم ربنا يمتن عليهم بحفظ القرآن ويبقوا في أعلى الجنان يوم القيامة عشان منزلتهم هتبقى عند آخر آية يقرؤونها يبقوا في رفقة النبي محمد عائشة رضي الله عنها قالت عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن حلم إيماني هعود في رمضان من أول ليلة لأخر ليلة يقول يا رب أختم يا رب من علي خلال السنة دي يا رب إن نختم القرآن يا رب يا رب يا رب وابتدي يبقى علاقتي بالقرآن تبقى قوية جدا من رمضان ده أنا مش هقرأ ختمة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة أنا هختم كل أسبوع لا ده أنا لو عندي إن شاء الله أختم أكثر من ذلك أنا القرآن عايزه يجري في دمي عايزوا يطهرني عايزوا يطلع الرواسب الجواية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ارحمني يا رب واش في صدر يا رب واويني يا رب واغسلني بربيع القرآن اجعل القرآن ربيع قلبي المعنى كده وقال ابو همام قلت لعيسى ابن وردان وكان يتنفس تنفسا منكر الرجل قعد بينهج ونفسه مقطع ومحشرج فقلت ما غاية شهوتك اهو واحد تعبان وعيان وصدره متحشرج فبيقول له ايه اقصى امانيك نفسك في ايه دلوقتي ها؟ ما غاية شهوتك من الدنيا فبكى ثم قال اشتهي بصوا بصوا المعنى ده بالله عليكم ما تنسوا الكلمة أنا. الجميلة دي بيقول اشتهي ان ينفرج لي عن صدري انا نفسي كده يتشأ صدري يطلع منه قلبي فانظر الى قلبي ماذا صنع القرآن فيه وما نكأ نفسي يتفتح صدري يبص عليه ابصة شوف اثر القرآن تظهره بقى ابيض بقى منير بالقرآن القرآن دواء نكأ بمعنى شافة الرواسب اللي جواه نفسي شوف القرآن هيعمل في قلبي ايه السنة دي في رمضان شعبان شهر القراء الفتلف كانوا بيغلقوا الدكاكين في شعبان علشان يقرأوا القرآن ليستعدوا لشهر القرآن الشهر الذي انزل فيه القرآن شفتوا المعنى عايزين حلمنا يبقى حفظ القرآن وكمان نحس بالقرآن نفسي آيات القرآن بقى أفهمها وتدبرها وحس بيها وحس إنها كلامه وتودد لي سيدي وحبيبي ومولاي وأنا بسمع كلامه وهو بينزل على قلبي نزل به الروح الأمين على قلبك ينزل على قلبي دويني يبقى شهوتي إيه؟ حلمي إيه؟ أمنتي أن أرى أثر القرآن في قلبي إيه كمان قيل لحاتم الأصم ما تشتهي نفسك فيه قال أشتهي عافية يوم إلى الليل نفسي من أول الفجر لغاية المغرب أبقى في عافية فقالوا له أليست العافية كل يوم أنت الحمد لله زي الفل مش مرضان ولا عندك حاجة فين المشكلة قال إن عافية يومي ألا أعص الله فيه يا أخي الواحد نفسه بجد من أول ما يفتح عينيه لغاية ما ينام نفسه في يوم وليلة لقلبه يخطر على باله غفلات وشهوات ومعاصي ومنكرات نفسه لعينه تبص على شيء يغضب عنه ربه ولا لسانه ينطأ بكلمة ما يحبهاش ربه ولا ايده تتحرك تجاه شيء لا يريده ربه ولا رجله تمشي في شيء لا يكون في طاعة ربه نفسي يوم بس من اول الاخر 24 ساعة في طاعة الرحمن يبقى هو ده اليوم اللي ربنا عافاني فيه ما تشتهي شهر رمضان بلا ذنوب رمضان بلا ذنوب رمضان السنة دي خطره ولا أتمنى أي مخلفة ولا إننا أبقى على شيء يغضب عني ربي يا رب اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا من الأحلام الإيمانية أيضا قال صلح المري قلت لعطاء السليم ما تشتهي فبكى فقال أشتهي والله يا أبابش أن أكون رمادا لا يكتمع منه سفه أبدا في الدنيا ولا الآخرة قال صالح فأبكاني والله وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر يوم الحساب بيتمنى إيه قال له أبقى رماض علشان لا أقف فبصة لاقي أعمال بتحبط وأعمال بيقال لها كوني هباء منصورة وأعمال ما كنتش أضع لها بال جاب جبال سيئات وأعمال صالحات مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثوره بسبب ذنوب السر والخلوات مش عايز الموقف ده مش عايز يقررني على كل ذنب مش عايز أوصل للمعنى ده خالف يا رب أبقى رماد لا لي ولا علي أن أنجو من الحساب حلمنا في رمضان السنة دي أن نكتب عنده من أهل الجنة الذين يدخلونها من غير حساب ولا سابقة عذاب يا رب أعطق رقابنا من النار يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب ما نقدرش على الحساب ما نقدرش على إنك تقرر على ذنبنا كفاية موقف الحياء منك يا رب عشان كده حلمنا الثنازي في دعوة في جوف الليل المظلم أو في دعوة الصائم التي إن شاء الله تجاب للصائم دعوة مستجابة وللقائم دعوة مستجابة أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم وانت في الصحر والله مطلع عليك وأنت قائم بين يديه تناجيه يقول هل من سائل فتقول يا رب أسألك أن تعطق رقبتي من النار وأن تدخلني الجنة في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا سابقة عذاب يا رب هو دا الحلم يا لو بلغنا المنزلة دي السنة دي من رمضان من أحلامهم عشان يناسب معنا قيام رمضان برضو طلق ابن حبيب كان من سادة ثلاثنا الصالح كان لا يركع إذا افتتح القراءة من البقرة إلى العنكبوت ده ويرده قدي عشرين جزء بيصلي في اليوم بعشرين جزء خليها عندنا احنا ديسكاوند ويعمل خليهم جزئين هو عشرين شيل انت النقطة ما تبص الهاش خالص ولا كإنك شفتها هو جزئين حلوين قوي بيصلي بعشرين جزء بيفتتح البقرة لغاية العنكبوت قول لي بيعملهم إزاي؟ والله في مسايخ في بلدنا بيعملوا حاجات قريبة من كده قلني الكلام مش ما بيجيش في عقولنا وما يدخلش الدماغ يعني اقول لك والله الله يبسط الزمان للصالحين من عباده وفي اثار في هذا المعنى تؤكدها صح الاثر عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان ستين قطمة. جمع بتع طبقات الشافعية جمع اللي مسكوا تراجم الأئمة الفقه الشافعي وأورد ذلك الإمام النووي أورد الكلام ده في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن وصح الأثر عن الشافعي أنه كان يختم ستين قطمة ختمة. ختمة بالنهار وخطمة بالليل. ما هو معلش يعني أنا كنت لما حد بيستشكل عليه المعنى ده أقول له ليه هو الشافعي ما كانش حافظ القرآن يعني هو زي حلاتي وحلاتك مكسرين القرآن أصله في لسانه ومزي خالص هو مش محتاج أصلا على طول هو شغال يعني حتدوس حتلاقيه جاب الخاتمة على طول ما فيش مشكلة غالص ده الشافعي طب في مين الشافعي كان بيحط إيده كده علشان خاطر حفظه لا يرتبك لا يضطرب بيبص في الورقة تنفخت ما فيش مشكلة خالص عقله برينتر <تصفيق> هو ده فاشتهي كان بيعمل ايه بقى طلق يفتتح من البقرة الى العنكبوت ثم يقول اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي اه انا عايز اقف لغاية مظاهري يوجعني ورجلي تبتدت ان اه عايز المعنى ده فقول له لك يا رب عرق الخدمة العرق ده في خدمتك يا رب التعب والنصب ده فإذا فرغت فانصب أديني بتعب لك يا سيدي فاقبلني إذا كان ده عربوني المواد ده أنا هقطع نفسي بس تقبلني عندك وقدم بالكم المعنى من الأحلام الإيمانية أيضا أن أعرفه من رمضان ده نفسي يطلع من رمضان ده وأنا عرفت ربنا بقى وأنا مع ربنا لا حق المعرفة يعني أعرفه صفات جماله أعرفه لما حقول في ليالي الوتر من رمضان اللهم يقول أنك عفو وتحب العفو فاعفو عني عارف يعني إيه يعفو عن كثير وحسسها قوي فلما حسيت بمعناها ولد عندي حياء منه وحب لي بصوا بيعفوا عن ايه يا اخي ده الواحد لو عمل عشر معشار الكلام ده تجاه اي حد من البشر مش هيطيقه امال بقى خير نازل وزنوبنا طلعة للنهار وبعد كده يعفو عن كثير فحبه نفسي اتعرف عليه أصل سبحانه ثم نفسه الأعلى أعلى من كل ما أتصور وأنا تصوري إنه سبحانه وتعالى سيغفر ذنبي ولو بلغ السماء ولو كان ملء الأرض أصل الأعلى في كل صفات تصوري على حسن الظن بربي إنه حيرحمني وسيكون لي فيض من رحماته في رمضان السنة دي هتغيرني هتخليني إنسان آخر اسمه الأعلى هتعبده بالأثامة دي اسمه القدوس وأنا بقول بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس هقول يا رب نزهني وطيبني وطهرني من كل الآفات والعيوب عشان القدوس المطهر من كل عيب آه هعرفه بقى هعرفه في كل حاجة العبد الرباني عايز تعرف انت فين عند ربنا قل في كل حاجة بتعملها ممكن تستحضر انهي اسم من اسمائه انت قاعد دلوقتي في المجلس العلم وجيت تحضر الدرس وفي ناس ربنا منعهم مجوش وفي ناس نفضت وفي ناس اصلا عطلت لاسباب وفي ناس ما عندهش هم اصلا وكسلانة وانت جيت قعدتك دي تشهد فيها انهي اسم من اسماء ربنا واحد ممكن يقول رحمة واحد ممكن يقول بر يعطي بلا استحقاق والله ما كنتش هستحق ان انا اجي والله ولا اسمع بس هو بر واحد ممكن يقول كرم اسمه الاكرم فيحس المعنى ده فهو طول ما هو قاعد مستشعر كرم ان ربنا من عليه انه يبقى في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة انه يأذن له بالاعتكاف بين المغرب والعشاء، والملائكة جنبي تقول له اللهم اخفر لها اللهم ارحم علي قوي طول الوقت حاسس وفي ناس مش حاسس لا انا عايزك في كل حاجة بتعملها انت في العربية او انت راكب في مواصلة في جنبك عربية حصد لها حادثة وفي عربية قدامك شكلها تخبطت خطة وانت ربنا سلمك طول ما انت سايق او راكب تفتكر اسمه اللطيف تفتكر اسمه السلام فطول ما انت بتتحرك تشهد اسم نفسي السنة دي من رمضان اطلع اعرف حاجة عنه ادرس اسماءه صفاته افهم شيء عن ربنا ابو عبد الله الانطاكي قال ما أغبط أحدا مفيش حد أحسد الحسد الممدوح المحمود نفسي أعمل زيه إلا من عرف مولاه وأشتهي ألا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين الذين يستحيون لا معرفة التصديق اللي احنا عارفينها دي اسمعها معرفة اللي التصديق عارف ربنا ربنا موجود يا عم آه طبعا ربنا فوق السماء آه. ربنا هو اللي بيدبر الأمر نعم هو اللي رزقنا وهو اللي خلقنا وهو اللي بيتولى أمورنا مصدق لكن في معرفة تانية المعرفة التانية دي بيجيب حياء بتخليك طول الوقت حاطط رأسك في الأرض ومش قادر ترفع رأسك حاسس قد إيه جرمك وقد إيه جنيتك وقد ايه مؤثر في حقه والله الواحد وبيطوف حول الكعبة تيجي عايز تبص قلبك ليها هيبة اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وما هذا وتبقى عايز تلزق في الكعبة وتبص عليها ونفسك تلتزم في الملتزم وتلزق جسمك كله فيه وترفع ايديك مستسلم لربك نفسك تقبل الحجر على ثاني يشهد لك نفسك تمتع نفسك بالمعاني دي بس يغلب الإنسان شعور تاني أرفع رأسي ازاي أرفع رأسي في المكان ده ازاي وأنا ما استحقش إن أنا بقى هنا هو ده المعنى معرفة الحياء معرفة توجب بالحياء منه لما تحس هو قد ايه متفضل عليك وقد ايه انت مؤثر في حقه نفسي تطلع من رمضان السنة دي من اول يوم تقول يا رب والله ما استحق يوم من رمضان ده وان شاء الله يا رب هكتهد في رمضان السنة دي النهاردة واحد رمضان أنا هعمل بإذن الله اللي هأقدر عليه يا رب بس أويني أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب مدني بالعون يا رب مدني بالقوة يا رب أنا إن شاء الله إن شاء الله هيكون رمضان السنة دي شيء آخر أنت سمحتي لي بليلة في رمضان اللهم لك الحمد يدخل عليك النهار ويوم من رمضان كمان اللهم لك الحمد يمكن اليوم ده تقفي من النار. يا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن تمشي يوم بيوم كده لو عملتها تكون من عباده الشاكرين وكم من الشاكرين اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ايه كمان امنية شوفوا كلام ملك ابن دينار الحبيب القلب بص بيقول ايه بقى وددت ان الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول لي يا مالك فأقول لبيك ربي نفسي يوم القيامة ربنا يناديني يا مالك أجري أقول له لبيك سيدي ومولاي فيأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة فأعرف أنه قد رضي عني فيقول يا مالك كن اليوم ترابا فأقول لبيك ربي يا اه لو قلبك يسجد سجد لا يقوم بعدها ابدا اه لو تسجد ويمن عليك بحسن خاتمة تموت وأنت فاجد اه لو تسجد وتفضفض وتتودد وتتحبب واعنيك تنهامر من البكاء من خشيته بين يديك اه لو تسجد تصعد بعدها تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك كما هو سأن ملائكة العرش اه لو تسجد لغاية ما تحس تزبد وتقول له يا رب يا سيدي يا قرة عيني يا حبيب قلبي إليك جئت إليك جئت إليك جئت يا رب فرض عني يا رب إرض عني يا رب يا رب ذنوبي كثيرة وليس لي رب سواك يغفرها يا رب عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أن يا رب أقل عفرتي يا رب ارحم عبرتي يا رب اجب دعوتي يا رب كلي ولا تكد علي انصرني ولا تنصر علي امكر لي ولا تمكر علي انصرني على من بغى علي يا رب اجعل لي لك ذاكر لك شاكر لك أواه آه آه يا رب لك مخبت لك أواه لك منير يا رب تقبل توبتي اغسل حوبتي اجب دعوتي يا رب هب لي قلب سليم يحبك وترضى به عني يا رب رضاك يا رب يا رب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي ارضى عني يا رب يا رب يا رب فتظل اعلى امني لك احب حلم لي ان يرضى بس انت ترضى يا رب وكان من احلامهم نسفنا يا جماعة دي قلوا ابن عينينا جاف قوي لازم ليها من رحمات علشان يعني تتحرك علشان ينكسر القلب وتدمع العين قيل لعطاء السليم ما تشتهي قال اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر على ان ابكي فكان رحمه الله يبكي الليل والنهار وكانت دموعه سائلا على وجهه فوهبه الله عينا من خشيته مدرارة نفسي في قطرة من عيني تغفل قلبي قطرة من خشية الله تحرم علي النار يعطى. بها الإنسان من النار يا أخي نفسنا بقى القلوب دي ما تبقاش متصنعة ومتكلفة يبقى البكاء من خشيته كده فجيا مش لازم تتباك عشان تبكي قلبي يبقى لما ينزل عليه القرآن والرحمة يتصدع من خشية الله فتستجيب الجوارح فتجد اليد ذليلة منكسرة وتجد الوجه منكسر الرأس متقطئة العين دامعة من خشيته سبحانه يا رب ارزقنا البكاء من خشيتك ارزقنا عينا من خشيتك مضرارة تعالوا نتمنى على الله سيدنا جابر ابن عبد الله لما كانت أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر علمت أن الله أحيا أبات تعرف أن ربنا سيدنا جابر ابن عبد الله أبوه مات شهيدا في أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ربنا عمل إيه مع والدك أحياه ثم قال تمنى على الله اتمنى عليا اطلب شوف دي لما تتمنى على الله ولو اقسم على الله لا ابرى تقول له نفسي يا سيدي في كذا فلتعطى واشفع تشفع يا فقال لسيدنا عبد الله ابن حرام والد سيدنا جابر فقال له تمنى فقال عبد الله ارجع الى الدنيا فاقتل مرة اخرى قال اني قضيت انهم لا يرجعون نفسي شهادة تاني عايز اموت تاني من خصيتك يا رب اموت تاني المعنى ده بقى اللي هو ايه تمنى على الله هو ده اللي عايزين النهاردة نتمنى شوية حاجات مع بعض وهي دي تبقى أحلمنا في رمضان يمكن اللي مش هتقدر عليه جوارحنا ومش هتقدر عليه أنفسنا نبلغه بصدق نية إنه يبقى حلم حقيقي كان الحسن يقول تمنوا وتمنوا لأنهم لما فاتهم جد. يعني اتمنى قول يا عم نفسي وفي نفسي ونفسي, ونفسي. وبعد كده لما تبص كده تقول أنا نفسي أبقى النبي محمد طيب بعدين ما ينفعش عشان تبقى فرفقة النبي محمد أنت لازم تجتهد وتجد ده مش شغل الناس بتاعة عمال الآخرة اللي عايزين يوصل للمراطب العليا دي فتجد هو ده يبقى سبب من أسباب جدك واجتهادك في رمضان السنة طيب أحلمنا إحنا بقى نفسك ليه في رمضان أول حاجة الحاجات الثابت المعروف العدق طبعا لله عطقاء في كل يوم وليلة ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم في مراه الإمام أحمد وحصنه الألباني إن لله عز وجل عند كل فطر عطقاء يا رب أتعطئ السنة دي. حل يا رب القاء لا لي ولا علي مغفورا لي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب عندك ثلاث فرص قيامك مش مبزبط قوي خلي في القيامة ما كانش عندك الليالي العشر اشتغل فيها دول هم خمس ليالي وترية جت فيهم أخرج يا رب أطلع من رمضان السنة دي لا لي ولا عارف ايه كمان نفس الرصيد يبقى كبير نفسه بجد اطلع من رمضان السنة دي بجبل حسنات دي سيجي ازاي دي ان انا تاجر معاه ايه كمان ليلة القدر طبعا خير من الف شهر لاحظوا الخير من مش كالف شهر مش 83 سنة وكم شهر لا لا لا دول اعلى من كده يمكن تكتب لك ليلة القدر السنة دي بألف سنة تكتب لك بعمر فلان أكتر حد عمر في الأرض تبلغ منزلته ليه لا يبقى الرصيد يعلى كل دي أحلام احنا قلنا في الأول خدنا 8-9 أحلام اللي هم بتوع السلف ودلوقتي احنا بنقول الأحلام بتاعتنا احنا الغلبانة خدنا فيها ثلاث حاجات هو العتق المغفرة الرصيد الإيماني دي الأهداف العامة المشهورة أنا بقى عايز شوية المرضى عايزين مش بس نهتم بأن احنا هنصلي صلاة طويلة وحنصم صيام ان شاء الله مش بس الصيام عن الأكل والشرب والشهوة لا يكون ان شاء الله صيام عن الجوارح لا لسان ينطق كلمة فرغة ولا والعنية تبص على شيء ربنا ما يحبوش ولا نفسي تتمنى شيء لا يكون في طاعة الله مش بس كده عايزين معاني قلبية مش احنا قلنا انه الطريق الى الله يقطع بالقلوب عايزين بقى احلام ايمانية قلبية زي نفسي اخرج من ومضان السنة دي بالقلب السليم الا من اطى الله بقلب سليم لا غش لا غل لا حقب لا بغضاء سالمة من الافات كان داود الطائي داود الطائي دا كان من أكابر عباد بص رأه بيقولين يقول ما سألت الله الجنة خط إلا وأنا مستحي منه النبي قال سأل الله الفردوس الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم قال سأل الله الجنة ثلاثا كل يوم وليلة وفي لض سبعا واستجيروه من النار فلازم أقول فيرب أسألك أسألك الجنة مستحن جنة إيه جنة إيه دي وشوش تخش جنة <تصفيق> ولو وددت أني أنجو من النار وأصير رمادا. ثم كان يقول مللنا الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب يا أخي الواحد بقى مل الدنيا دي من الذنوب الكثير اللي بيعملها يا رب اغفر لي وطهر قلبي وارزقني القلب السليم واقبضني على ذلك يبقى حلمك الإيماني إن يكون رمضان السنة دي سبب في سلامة صدرك وسلامة قلبك إيه كمان نفسنا نبلغ حسن الخاتمة يا جماعة الزمن زمن فتن وكل يوم التاني تجد أمور تضيق عليك الحياة وفتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكر فالسان حال الواحد وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين رسالة وبنقديها لو ربنا امتن علينا بيها خلاص عايز الدنيا ليه متمنها عشان ايه احنا مش عايزين نخلت فيها احنا عايزينه يرضى وبس هو ده المعنى فنفسي أبلغ حسن الخاطمة في رمضان قال سفيان الثوري قد كنت قبل اليوم أكره الموت سفيان الثوري في زمنه بيقول أنا كنت قبل كده ما حبش أقول عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه إنما العلماء قالوا يتمنى الموت إذا خشي الفتن إنما مش مع أول حاجة يقول بقى يا رب موتني وخلصني لا فبيقول كنت بكره أنت أموت أو أتمنى الموت فقلب اليوم قلب النهاردة سفيان الثوري من سنة 200 وشوية من 1200 سنة بيقول لك قلب اليوم يتمنى الموت وإن لم ينطق به لسانه مش أدر أقول على سمع في المخالفة بس قلبي يتمنى موت قيل له ولماذاك ليه يا عبد الله قال لتغير الناس وفسادهم أما لو عرف مارينا كان يقوله كل سنة وانت سايبين اهلا الناس سفيان سوفيان الثوري وما كانش عنده لا كده ولا كده ولا عنده الافلام والاحلام والكلام بتاعنا بيقول اتمنى بقلب الموت اما لا احنا نعمل ايه نسأل الله حسن الخاطن طيب ايه كمان نفسي القى ربي بعمل فذ كعمال السلف السنة دي لو مش هنفع في القيام يبقى صيام كصيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو مش هينفع على الصيام يبقى قرآن زي السلف لما كانوا بيعملوا الأعمال الكبيرة والفذة دي لا أنا مش قوي كده يبقى ذكر مش كده صدقات مش كده أعمال بر لا لازم أعمل عمل كبير جد تعالوا شوف أعمال السلف هنعمل حاجة زيهم بنية ايه عشان بس ما تجيش تقول لي نخليك واقعي انت الحلم يظهر وافع معاك قوي قوي النهاردة يعني بالراحة ايه تقول لي الشافعي 60 ختمة بالراحة بالراحة هم حاجة بسيطة جدا لا لا حنعمل بنية حنعمل اي حاجة من اللي دي اللي تيجي معاك اعملها وانوي فيها احب الصالحين ولسوا منهم انوي فيها المرء مع من احب قدين اهو عملت عمل زي بتاع سيدنا ابو هريرة اهو يا رب بقى رجل في رجلين سيدنا ابو هريرة خلينا نعمل اي حاجة هو كده نعمل زيهم علشان من أمرات المحبة تقليد المحب الواحد لما يحب حد يبقى ايه بيقلده في طريقته في كلامه كده عن جابر بن عبد الله سيدنا جابر قال دخل علي على عمر رضي الله عنه وهو مسجى بتسود لما كفنه سيدنا عمر فقال علي رضي الله عنه ما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد عملي أحب أن أنا عملي هو اللي يطلع ما حبش لأفلان والعلان إلا صحيفة هذا المسجى نفسي أعمل عمل كعمل عمر يبقى صحيفتي فيها عمال من جنس أعمال سيدنا عمر طب خذوا سيدنا عمر كان بيعمل إيه؟ قال عمر لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد ميته إيه لولا أن أضع جبيني لله ساجدا إيه كمان أو أجالس أقواما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الطمر وأعود مع ناس تذكرني بربنا وتديني الخلاصة وإيه كمان وأن أكون في سبيل الله وأقفل الله أنا بتاع ربنا أنا خدام دين ربنا ربنا وجهني زي ما تريد يا رب اشتغل في الصدقة حاضر اشتغل دلوقتي في الدعوة حاضر اقف ما تتكلمش ويعمل حاجة تانية حاضر المهم انت طرب وان اكون في سبيل الله لولا لا ذلك لأحببت ان اكون قد ميت سعيد بن المسيب ما ترك الصلاة في جماعة اربعين سنة يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام من الصف الأول يقول إن أنا ما شفتش في حياتي ظهر إنسان في الصلاة إلا الإمام هو دايما في الصف الأولاني ورى الإمام من التكبيرة الأولى سعيد بن مسير يشهد الأذان في المسجد ولا تغيب عنه تكبيرة الإحرام سعيد بن جباير كان يختم القرآن في ليلتين أو خفيفه أو 15 جزء خفيف قوي <تصفيق> وكان الأسود يقوم حتى يخضر ويصفر وحج 80 حجه جيب انت ثمانين عمره لو جدع لا ثمان عمرات بنشيل الاصفار احنا النهاردة كل صفر بنشيله <تصفيق> ثابت البناني يقول ما تركت في الجامع سادنا عمود إلا وختمت القرآن عندها سهلة دي دول ست عواميد بست ختمات حلوين أقول روح شوف لك زاوية صغيرة ما فيهاش غير عمود واحد <تصفيق> طيب عمرو بن هانق بشكلة حسمي عمرو إن شاء الله عشان الراجل ده بس عمرو بن هانق قيل له إن لا نرى لسانك يفطر عن الذكر فكم تسبح كل يوم ها تشغال بكام قال مئة ألف إلا ما تخطئ الأصابع <تصفيق> إيه عم النزج بيقول لهم مئة ألف جده إلا بعد ما كنت أنت عديت غلط يعني بس هو كنت بيغلط في المئة ألف يا أخي مش بيغلط في اللي هم فوق المئة ألف هو شكله بيعدهم غلط ما هو مش ممكن يكون بيجيب مئة ألف بالشغل بتاعنا ده ما يجيبش مئة ألف لكن وارد سيدنا أبو هريرة كان يسبح 12 ألف خالد بن عدان كان يسبح أربعين ألف أبو الدرداء أم الضرداء تقول كان يسبح مئة ألف هنشيل الصفار كلها برضو مئة ألف شيل لك كم صفر في دول شيل اتنين بس يبقى ألف ماشي يبقى أنت كل يوم تجيب الألف وتقول له ولما تعمل بعد مئة يوم تقول استغفرت مئة ألف زي فلان رجل في رجله إن شاء الله طيب عايز أعمال فزة كبيرة السنة دي قلت خلينا بقى الكلام الواقعي بجد عشان أنتو تبقوا معايا على الخط انا قلت ضعف من عملك يعني اكتر ختمات عمالتها دي ختمت رمضان السنة الفاتت كل واحد يجيب كده اجندة دي الاجندة الايمانية هتكتب فيها انت بالارقام وما تخليش حد يفتحها خالص اكتب كده رموز تبقى بتاعتك انت مثلا قرآن قاف تبقى انت عارفها اتنين قاف يعني ختمتين صاد صيام مثلا أو, او اي حاجة تانية تعمل رموز خاصة بيك بحيث ان حتى لو موت فتحوا الاجندة ولا فاهمين حاجة اتنين قاف اتنين صاد الرجل ده كان عكبار رياضة حبيتين يعني تعمل انت شوية رموز زي كده وتحملها ليه بقى عشان حتنسى السنة فاتح ختمت كم مرة في رمضان ختمتين السنة دي عايزينهم تزود يا واحدة يا ضعف يا تجيب اربعة يبقى انت عملت ضعف عملك ما شاء الله أو على الأقل أنا في ا السنة الفاتت كانوا اتنين السنة دي ثلاثة ان شاء الله كمام كده؟ طيب السنة فاتت عملت مش عارف كم شنطة نزود ولو شنطة ما كنتش بعمل خالص يبقى بتوعي انا هجيب من مالي انا ان شاء الله ايصل يسير ان شاء الله الطمر اجيب كيلو طمر ولا اثنين كيلو طمر احطوهم في كياس ووزعهم علشان خاطر يبقى لي في اجر تفطير الصائمين طيب ايه كمان؟ لا السنة دي عايزين بقى نقيم مش بس في قيام اللي هو بعد العشدة لا عايزين تهجد كمان يبقى دودة انا كنت بصلي بجزء وبروح انام واصحب للفجر اصلي خفيف كده واتصحر واصلي الفجر كويس لا استنادي بقى عايزين كمان ساعة في الصحر ان لم يكن تتهجد تهج الطويل، نفسي في ليل الصيف ده الليل قصير، فبالتالي القيام حيبقى مهما كان عدد ساعاته قليل نفسي اوصل ان انا ربع الليل الليل لو 8 ساعات يبقى انا بصلي ساعتين لا نص الليل قم الليل الا قليلة نصف اه عايز نص الليل قيام ان انا اصلي اربع ساعات قيام يبقى اعمال كاعمال السلف طيب ايه كمان علشان يبقى احلامنا في رمضان السنة دي نفسي اطلع من رمضان ده اكثر حبا له تطلع ايه حبيب الرحمن اسمي ايه حبيب الرحمن يا لو حبك نفسي منعني اني ابلغ منزلة المحبة عنده فحتحبب له باي شيء يحبه احب الاعمال الى الله ادومها قل حبتدي اداوم على حاجات قليلة كده وكملها من بعض رمضان بنية إيه إنه يحبني أحب الأعمال إلى الله صلّى على وقتها يأذن الأذن أنا في الصف الأول بنية إيه إنه يحبني أتقرب له بشيء يحبه سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم حبيبتي إلى الرحمن لساني على طول يلهج بهما بنية إيه إنه يحبني وإيه كمان أطلع من رمضان ده وأنا أكثر شوقا له وأنا مشتأ له نفسي أمل لعني منه نفسي أقابي الوجه رب كريم فربنا سبحانه وتعالى يمتعني بأعلى النعيم رؤيا في الجنة مشتاء لنظره لوجهه نفسي أن أكون أكثر لهفة إليه وإلى طاعته وإلى خدمته نفسي أطلع من رمضان ده اسمي عبده المشتاق يبقى إيه أكثر حبا أكثر إخلاصا أكثر توكلا أكثر صدقا وإيمانا قل لي أعملها إزاي دي أديك حاجة عملية وحدة تعملها أنا عايزك في عباداتك في رمضان السنة دي سم صيام محد عايزك تصلي صلاة مشتاق تقرأ قراءة محتسب متحبب تدعو دعاء مستحي تتوب توبة طقي تجتهد اقتهاد صادق تداوي قلبك ببلسم من رضا تسجد وتقترب بما يحب فتحب تتصدق بصدقة موقن اقول ثاني عجزة صلي صلاة مشتاق انت دلوقتي قدامه بس مش شايفه بس قلبي لو طاهر حيحس به وحيحس بقربه الان نصب وجهه الى ربه فبقى مشتاق اصلي صلاة مشتاق وانا راكع سبحان رب العظيم يا رب اسمك العظيم في قلبي سبحان ربي الأعلى ونفاجد يا رب ما يبقى فيه أعلى منك في قلبي تصلي صلاة متحبب تصلي صلاة مشتاق وتقرأ إراية محب إزاي؟ اللي يقرأ وهو بيحب يقرأ بأسلوب تاني خالص خالص تحس الآيات بقى لها طعم تاني شفتوا لما كنا في عسل شام ربنا وإحنا بنتلمس الحنان كده في الآيات لما يقول ابن عباس فتنوا أولياءه وقاتلوهم واتهدوهم ثم رجى لهم التوبة قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يروحوا فيندل الناس كلها لما ترى الآية دي تقرأها ازاي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ابن عباس ما أرى هاش كده قالي بقى رجى لهم التوبة قال ثم لم يتوبوا ايه ده ايه الحنان ده ايه الرحمة دي اه اذا كان ذا مع المجرمين يبقى انت يا غلبان صحيح من عباده المذنبين لعلك فتحبه فتتقرب له اكتر فتتحنن اليه اكتر وانت قعد بتقرأ الآيات تحصها كده تعيش معها كده بقلب محب عايزين إراية السناجي ما تبقاش إراية كلفتها عايزين إراية محب وإنت بتدعي رأسك في الأرض إدك لأقصى ما يكون كان صلى الله عليه وسلم إذا اكتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إدطيه صلى الله عليه وسلم ترفع إيدك عالي عملة زي بتاعة الملتزم ورأسك في الأرض وتدعي وما تقدرش ترفع راسك وتبص للسماء أصلك مستحيل فتتعلم الحياء من دعاء السناجة عايزك تتوب توب التقي قلبه ما يلتفتش يبقى في وقاية من الذنوب والمعاصي ربنا يغفر له ويتوب عليه في السر والعلن عايزك تجتهد اجتهاد صادق الصادق يرى أثر صدقه في عمله يبقى مكتهد لما يجي رياح النعاس والغفلة تلاقيه ينفض عن نفسه المعاني دي ويبتهد اجتهاد صادق في طلب رضا ربه عايزك تداوي قلبك ببلسة من رضا اذا علم منه متسخط جواك حاجة كده افعى بينك وبين ربنا يا اخي داويها بقى السنة دي برضيته بالله رب ارضى عنه ارضى بما قسمه لك احبه اليك احبه اللي يحبه لك انت حبه عايزك تسجد وتقترب وانت ساجد تقول له حبني يا رب على ما حبني يا رب حبني يا رب وانت ساجد اقترب وتحبب عايزك لما تتصدق تصدق بصدقة كبيرة وانت موخن هي دي صدقة اليقين اللي هتعلمك اليقين لما هتعمل العمل حتجيب أثر القلب عليك يا طرى حلمك الإيمان السنادي فضوء الكلام ده كله حيبقى ايه يا طرى حيبقى السنادي أحلى رمضان في حياتك يا طرى هتبلغ منزلة التقوى يا طرى هتكتب عند الله من المحبين هتكتب عند الله من الصادقين من المخلصين من الموقنين هتكتب عنده ايه يا مسكين يا رب بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا ناصر له سواك عبيدك ببابك فقراءك ببابك مؤملوك ببابك مرجوك ببابك محبوك ببابك يا رب لا تطردهم عن جنابك يا رب لا تحرمنا خيرك بذنوبنا يا رب لا تخيب فيك رجاءنا يا رب لا تخيب فيك رجاءنا يا رب اشرح لنا صدورنا داوي قلوبنا يا رب نسبح السؤال أنت أعلم بما في قلوبنا يا رب تقبل بنا إنك أنت السبيع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم